124-والذين هم لفروجهم حافظون أَزْوَاجِهِمْ إلا على أزواجهم أو ما, ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء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 في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهتيعين، عن اليمين وعن الشمال عزيزين، أيطمع كل أمير منهم أي يدخل جنة نعيم، كلا إن خلقناهم مما يعلمون.